جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم هذا سائل يقول هل الإيمان بالكتب السابقة يكون إيمانا مجملا أم ايمانا مفصلا الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى المنزلها السابقة هو إيمان مجمل فيما أجمل ومفصل فيما فصل بمعنى أن ما عرفنا عن تلك الكتب مفصلاً فيما تعلق بأسمائها أو مفصلاً فيما يتعلق ببعض أخبارها فإن نؤمن بهم مفصلاً كما جاء وما لم يرد من ذلك مفصلاً نؤمن به مجملاً نعم قال هل الأفضل أن تعفو عن من ظلمك أو تدعو عليه الأفضل العفو والله سبحانه وتعالى يحب ذلك قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والتعامل مع الظالم على ثلاثة مراتب جمعها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة من القرآن الكريم ويقول سبحانه وجزاء سيئة, سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله والله لا يحب الظالمين فهذه الآية الكريمة جمع الله سبحانه وتعالى فيها المراتب المحتملة وقوعا في التعامل مع الظالم والمرتبة الأولى وهي مجازات السيئة بالمثل فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وهذه مباح، معاقبه المسيء أو الظالم أو المعتدي بالمثل هذا مباح، والمرتبه الثانية العفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهذه أفضل المراتب وهي العفو والاصلاح. والمرتبة الثالثة الظلم معاملة, معاملة المسيب ظلمه والاعتداء عليه والبغي فهذا حرام حرام ولا يجوز وأفضل المراتب وأكملها العفو نعم يقول ما حكم من يضع كتب العلم خلف صندوق الأحذية وهل لهم من نصيحة كتب العلم محترمه كتب العلم محترمه ولا يستفيد من كتب العلم إلا من يحترمها ويعرف لها مكانتها فيكتب فيها كلام الله وفيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها بيان شرع الله سبحانه وتعالى فيها بيان العقيدة الصحيحة فيها بيان الأخلاق الفاضلة الاداب الكاملة ولهذا ينبغي أن يكون التعامل مع الكتب بالاحترام لا يلقي الكتاب يرميه رميا في الأرض ولا يضعه مع الأحذية أو في الأماكن الغير نظيفة ولا أيضا يضعه في أماكن تعرضه للتلف بعد طلبة العلم إذا ركب السيارة يضع الكتاب في قريبا من الزجاج ومعنى ذلك أنه تعريض للكتاب للتلف والتضرر بالشمس ولهذا بسرعة يتلف الكتاب والكتب ينبغي فعلا على طالب العلم أن يحافظ عليها وأن يتعامل معها بالاحترام فكتب العلم محترمة لانها مجتملة على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتمل على بيان دين الله تبارك وتعالى فلا فلا بد أن يتعامل معها بالإحترام نعم يقول هل الديانات الأخرى وإن كانت باطلا لا أسس وثوابت الديانات الأخرى منها ما هي ديانات نبتت أصلا في الأرض واخترعها الناس من بدايتها وهناك ديانات في أصولها ديانات منزلة لكنها حرفت وغيرت وبدلت من الحق إلى الباطل ومن الهدى إلى الضلال فمنها ما هي ديانات اخترعت ونشأت في الأرض ومنها ما هي ديانات نزلت وحيا من الله لكن حصل لها التغيير والتبديل فتحولت إلى أديان باطلة وأديان محرفة نعم يقول هل يجوز وضع صوت الديك في الجوالات للتنبيه الأمر واسع لكن مثل هذه الأصوات أحيانا يعني تكون مؤذية للناس يعني يأتي بأصوات أحيانا تكون مؤذية مزعجة للآخرين يعني من الأشياء التي مثل هذا الآن يعني لما يضع صوت ديك ويكون الناس في جلوس في مجلس يتوهم أنه حوله أو يتوهم أنه حوله أو بعضهم يضع خرير الماء يعني يسمع الصوت ثم يلتفت يظن ما انصب عليه فهذه أصوات مؤذية وال والعاقل لا يأتي بشيء يؤذي الناس أو يدخل عليهم شيء من وإنما يأتي بأمر مألوف ويكون فيه التنبيه ولا يكون أيضا فيه الإيذاء للآخرين ولا يكون أيضا مشتملا على محرم من أصوات موسيقية أو أغاني أو اصوات محرمه والله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله